بسم الله الرحمن الرحيم مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات النسيم الوقفية تقدم الصاخ ونفخ في الص وَذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ أَلَمْ تَسْمَعِ <تصفيق> عن خاب بن جسيم وزلزال يعود الأرض ألا الصاخ بدولا عنهم يوم يدعو الداعي لشين نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد داشد مقطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عس في ذلك اليوم كل ينادي بنفسه نفسه في ذلك اليوم العظيم وماذا يقول الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وياتي <تصفيق> أتدري من هؤلاء هؤلاء هم أولو العزل من الرسل هؤلاء أحب البشر إلى الله هؤلاء خير من صلى وصام هؤلاء خير من عبد الله وقام ينادون ويطلبون السلام في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي يقولون ذلك وهم أنبياء الله فلا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى على ما لهم من القدر والمكان الله. كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم إن كان هذا حالهم فكيف بحالي وحالك ونحن أهل المعاصي والذنوب إن كان هذا حالهم كيف سيكون حالي وحالك كيف سيكون حالي وحالك وقد جمعنا في ذلك المكان ففاه عراه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كيف سيكون الحال في ذلك المقام إذا أدنيت الشمس بغلوث العباد وجيء بجهنم يوم نقول لجهنم هاري لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون لو تركت على أهل المحشر لا على برهم وفاجبهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وسهيراً وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا منها لكذرون الناس الشفاعة ليبدأ ربهم بالحسان <تصفيق> يا آدم <تصفيق> يا نوح <تصفيق> يا إبراهيم يا موسى يا عيسى فيطوفون على الأنبياء والرسل <تصفيق> الكل يقول نفسي نفسي نفسي فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد فيقال يا محمد ارفع رأسك فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي ويبدأ الحساب والآن ابن فلان استعد الوقوف بين يدينا لقد كنت في غفلك من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبا يهنم كل كثار عليم من من لا علم الخير معتد من مريم فلم تسمع النبا وعن خاطب الخلق دله جسيمي وزلزال يهود الأرض أتى ويرمي في الحظيرة بالنجوم ألم تسمار نبا العظيم وعن خاطب الخلق وزلزال يموت الأرض هاتا ويرمي في الحظيقة بالمجوم أعلم تسمع عن النبأ العظيم وعن خطب خلقت له جسيم وزلزال يموت الأرض هاتا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على صرور متقابلي أسهله سبحانه أن يحفظني وأياكم من الفتن ما ظهر منها وما بقى وأن يجعلنا هداكم مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واثل الحيارة واهدي الضالين اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وذل الحيارة وهدي الضالين واغذل للأحياء وللميتين أهلا وسهلا بكم أحبتي في ليلة مباركة في اجتماع مبارك في مكان مبارك بإذن الله في حضور مبارك أسأل الله أن يجمعني وإياه في دار كرامته في ملتقى يقيمه إخواننا في نادي النصر كما أن الرياضة تربية للأبدان فلا حياة للأبدان إلا إذا حيات القلوب لذلك يا كان شعار هذا الملتقى الطيب اعرف قلبك اعرف قلبك ولا بد لكل منا أن يتعرف على قلبه الذي الذي بين جنبي، فإن الفلاح يوم القيامة مداره على صلاح القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، أو من كان ميتا فاحينا، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. إنما الحياة الحقيقية إذا تعلقت القلوب بعلام القيوب أحبتي الماء يحيي الأرض وذكر الله يحيي القلوب قال سبحانه وترى الأرض هامدة يعني ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إذا حيت القلوب استعدت للقاء علام الغيوب وإذا غفلت نسد وقسد فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يحيي القلوب رعاك الله ذكر الله ومداومة النظر في كتابه وآياته الجلوس مع أصحاب القلوب الحية لله در أقوام يحيا بذكرهم أقوام وأقوام تموت بذكرهم أقوام أحبتي الإيمان هو الحياة ولا حياة بلا إيمان الإيمان هو الحياة ولا حياة بلا إيمان ومن أركان الإيمان وعقائد الإسلام الإيمان بالله وباليوم الآخر من أركان الإيمان وعقائد الإسلام الإيمان بالله وباليوم الآخر لماذا اليوم الآخر؟ لأنه هو الضابط الحقيقي لسلوك هذا الإنسان فالمؤمن بالله وباليوم الآخر ينظر إلى الدنيا بميزان السماء لا بميزان الأرض لا يخطو خطوة إلا وهو يرى إن كانت ترضي رب الأرض والسماء أو لا فالضابط الحقيقي لسلوك الناس في سرهم ونجواهم في خلواتهم في كل مكان هو استشعار ذلك اليوم العظيم لذلك أحبتي ذكر الله ذلك اليوم وقرنه باسمه جل في علاه بل وقدمه على أركان الإيمان الأخرى فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ثم ساق أركان الإيمان الأخرى وقال ذلكم يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بذلك اليوم هو الدافع الحقيقي لي ولك على النحية حياة طيبة هو الدافع لي ولك على فعل الطاعات وترك الفواحش والمنكرات. من علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول ماذا أعد ماذا أعد للسؤال ما من صحة في كتاب الله إلا وهي تذكر ذلك اليوم. إما تصريحا وإما تلميحا لا تكاد تخلو صفحة من صفحات القرآن من ذكر ذلك اليوم وما فيه من الشدائب والأهوال تعالوا أنا وإياكم نمر على بعض من تلك الآيات التي انتلأت بها صفحات القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللظامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن يسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أياما يوم القيامة وقال سبحانه سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجئ قال سبحانه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال جل من قائل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة آيات ومسميات لذلك اليوم العظيم في كل اسم معنى وآثار وعبر وصور تصور أهوال ذلك اليوم العظيم سمي هذا اللقاء المبارك بالصاخة لأنها تصخ الأذان لأنها تصخ الأذان فتذهب, فتذهب بالأسمع سميت بالصاخة لأن الناس تصخ بآذانها إلى ذلك إلى ذلك الصوت العظيم اسمع مرة أخرى بارك الله فيك قال سبحانه فإذا نفخت الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واقية والملك على أرجائها يحمل عرص ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلا إله إلا الله كيف سيكون الحامل إذا بعث رمات القبور؟ وحس ما تصدور كيف سيبدأ ذلك اليوم وكيف سينتهي يبدأ بصيحة واحدة وينتهي بانقسام الناس إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في استعيل يبدأ ذلك اليوم بصيحة واحدة وينتهي بانقسام الناس إلى قسم فريق في الجنة وفريق في السعير مراتب وأهوال ومواقع وأماكن تسير فيها الناس حتى يصل إلى ذلك إلى ذلك المصير اسمع الحالة عند الخروج من القبور فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم ترادم كثير مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر أما المجرمين أما المجرمين فكيف سيكون حالهم؟ قال الله: إن المجرمين في ظلال وسعور يوم يسحبون على النار يوم يسحبون إلى النار على وجوههم ذوق مستقر أما المتقين ففي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا الله كيف سيكون الحال إذا سيق العباد إلى أرض المعاب ونفخ الصور؟ ذلك يوم الوعي، وجاءت كل نفس معها سائق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يا الله على أحوال وأحوال تحصل في ذلك اليوم العظيم، فلا هي بالأرض التي نعرفها، ولا بالسماء التي كنا نراها، يوم تبدل الأرض غير الأرض وسماءات، وبرزوا الله الواحد القهار سماه الله يوم التلاك فيه يلتقي العباد برب العباد فيه يلتقي العباد برب العباد فيه يلتقي الظالم بالمظلوم فيه يلتقي آدم بآخر أبنائه فإذا جمعتهم أرض المحسر فلم يغادر الداعي منكم أحدا اسمع واسمع يبارك الله فيك عند مسلم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 أدنية الشمس من رؤوس العباد قال الراوي والله الذي لا إله إلا هو لا أدري أقال تدنى الشمس من رؤوس العباد مقدار مي قال الراوي والله لا أدري قال ميل المسافة أم ميل المكحلة فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر ذنوبه وآثامه فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتين ومنهم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 خلقك الله بيده ونفقك مطروحه وأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من النهم والغم فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني نبيت عن تلك مشك جرحا نفسي نفسي نفسي فتجد الأقوال على ناس فيقول لهم اذهبوا إلى نوح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 وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وأنا وأنت بين هؤلاء وقد ازدادت الأخوال والأخوال علينا كلها وهناك فيقول اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم من منه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله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 هؤلاء خير من عبد الله وقام ينادون ويطلبون السلامة في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي فلا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى على ما لهم من القدر والمكان عند الله كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم. إن كان هذا حالهم. في أبي جهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت على أهل المحسر لأتت على برهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً فسهيراً وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ذروراً زفرة فيجتو العباد على ركبهم وترى كل أمة جافية Idhabu ila syyid wa dadam. Idhabu ilaa syyid laulih wa alakhir. Fayatouna Muhammadan. Wafiruayat Fayatuni. Fayakun ya Muhammad. Antenabi Allah wa khatam almurthalin. Qabar Allah lakama tadam min dambika wa mat ahsar. Amatara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 ما لم يفتح على بشر من قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي ما تخلى عنا الحبيب ما تخلى عننا الحبيب مع شدة الأحوال وتغير الأحوال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص رئة أثريا دخولي فاحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبي أقول يا ربي أمتي أمتي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 ولا يأتين عليها يوم وهي كضيظ من السخام فيشفع الحبيب ويأمر الجبار بالحساب يقول الحسن البصري كيف أنت بأقوى من قاموا على أقدامهم في يوم مقداره خمسين ألف سنة لم يأكلوا أكلة ولم يشربوا فيهم شربة وأدنية الرؤوس وأدنية الشمس من رؤوسهم وهم على ذلك الحال تخيل بارك الله فيك سبعة يظلهم الله في ظله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال منهم إمام عادل وقال منهم من تحبوا في الله اللهم نجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك يا رب العالمين ومنهم رجل دعت فامرأة ذات حسن وجمال قال إني أخاف الله قال إني أخاف الله فيسمع الحبيب ويأدن الجباه بالحساب ولقد شئتم هنا فرادا كما خلقناك الأولى مرة وعرضوا على ربك صفا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فتغير رعاك الله الرجال والنساء حفات عراءة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض قال يا بنت الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض إنه يوم الصاخة إنه يوم الطامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وفنيه لكل مرئ منهم يوم إذ سأل الكل يتفكر كيف سينتهي ذلك اليوم وإلى أين المصير القلوب واجبة والقلوب خاشعة والأرصار خاشعة وبينما هم على ذلك الحال وكذلك صفة الصفو تخيل بارك الله فيك إذا ناد المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله <تصفح> والله والله لو قيل تقف أمام ملك أو وزير لارتعدت فرائصك ولوجف قلبك كيف وقد قادت كسبانيا من بين الصفوف مطاطئ الراس لا تدري الى اين <كلا> وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لما أن ينادي الجبار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ينادي الجبار يا آدم فيقول لبيك ربي وسعدي والخير كله إليك يا آدم أخرج بعث النار يا آدم أخرج بعت النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل ألد تسعمائة وتسعا وتسعين إلى النار وواحدا إلى الشنة قال صلى الله عليه وسلم حينها تدل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد اقتغب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تخيل إلى أنودي باسمك وقيل فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله فقادت كالزبانية بين الصفوف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 اني سترتهالك في الدنيا وإني اغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين ال... فينطلق بين الصحب ضاحكا مسرورا ها امقرؤ كتابيا إني ظننت اني ملاقي حسابيا ها امقرؤ كتابيا إني ظننت أني ملاق الحساس لله النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أصدقتم في الأيام الغالية فيقول البشر فاز فلان وأفلح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 كم عسى الله ليلا نهارا كم جاهر بمعاصيه عصيت الله في مكان كذا وكذا فيقرره الجبار بذنوبه حتى إذا استد غضب الجبار علي حتى إذا استد غضب الجبار علي فقال يا ملائكتي خذوه يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيؤتى الكتاب بشماله فيخرج تقوذ مستبانية مقيدا بالسلاسل والحديث أن على وجه يقول يا ليتني لقوت كتابيا، ولا مدي ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية النتيجة خذوه فغلوه ثم الجزء فصلوا ثم في زلسلة ضوعة سبعون دقاعا فسنقوا جريمة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلي لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوحضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلنا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ستبيض وجوه وستسود وجوه فريق في الجنة وفريق في السعيد يا, يا عجبا للناس لو فكروا حاسبوا أنفسهم وعبروا الدنيا إلى غيرها إنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى لا فخر إلا فخر أهل التقى إذا ضمهم المحشر لا يعلم أن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر من هذه صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بذلك اليوم في كل حال من الأحوال إذا اشتد بردهم قال إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهري الجهنم وإذا اشتد حرهم قال إن أشد ما تجدون من حركم من ثموه جهنم إذا أقبلت الريح من بعيد قام وقعد ولم يهدأ حتى تمطر فإنه يخاف يخاف وعلم الخائفين حتى يكونوا نهناجين في ذلك اليوم دخل على أصحابه يوما وهم يضحكون أصحاب القلوب الحية اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله. دخل عليهم يوما وهم يضحكون، فقال لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم من خبر الجنة والنار، لضحكتم قليلا ولا بكئتم كثيرا، ولماتلذتم بالنساء على الفروش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجرون إلى الله، فغطى أصحاب محمد رؤوسهم ولهم خليل، فغطى أصحاب محمد. رؤوسهم ولهم خنين انظر رعاك الله ماذا قدم القوم للقاء الله في ذلك اليوم العظيم أنظر إلى تضغياتهم انظر إلى أعمالهم انظر على كثرة جهادهم وعملهم فجزاهم الله خير الجزاء في ذلك اليوم العظيم اقرأ بارك الله فيك وتدبر آيات القرآن واقرأ خواتيم البقرة وآل عمران اقرأ في خواتيم الفقرة وآل عمران واذكر واسمع أوصاف وأخبار الناجين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذكر النار فقد أكسيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا وصدقوا إيمانهم بأقوالهم وأعمالهم ربنا فاخذر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخذف المعاد فكان أثر صدقهم وذكرهم ودعائهم فاستجاب لهم طبهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى بعضكم من بعض لكن اسمع التضحيات اسمع التضحيات والأعمال التي قدموها لنصفة دينهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكثرن عنهم سياتهم اسمع التضحيات وقل أين نحن من هؤلاء ها هو الأقصى يلوك جراحه فالمسلمون جماعهم أحد يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أَوَمَا لَنَا سَعْدٌ وَلَا مِقْدَادُ هم صدقوا ما عاهدوا والله اشترى وهم باعوا وعد صادق وعهد سابق ومن أصدق من الله فقيله إن أردت الوصول فعليك بالأصول ومن سار على الدرب وصل من سار على الدرب وصل فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إن الضابط الحقيقي بسلوك كل واحد منا ذكر أو أنثى هو إيمانه الحق بالله وبذلك اليوم الآخر هو إيمانه الحق بذلك اليوم وبرب ذلك اليوم إنه اليوم الآخر الذي لا يوم بعده إنه اليوم الآخر. الذي لا يوم بعده إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار اسمع فرحة وسعادة هؤلاء واسمع حسرة وتعاست أولئك أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار جاء بالموت على صورة كبس أقرى من أملح بين الجنة والنار ينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشعبون فينظرون يقولون نعم نعرفه، هذا الموت ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار تعرفون هذا فيشعبون فينظرون يقولون نعم نعرفه، هذا الموت فيأمروا به، فيذبح به فيذبح ثم ينادي، ينادي الله يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار ويا أهل النار خلود بلا موت فيا سعادة هؤلاء ويا تعاسة أولئك هم ينادون وتلك الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون فقرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرزق الأرض ومن عليها. وإلينا يرجعون اتقوا الله عباد الله ولتنظر نفس ما قد لمت لغد اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان واعلم بارك الله فيك أن يوم القيامة سيجمع الله فيه الأولين والآخرين ومن مات فقد قامت قيامته ومن مات فقد قامت قيامته فاستعد واستعدي قبل ذلك اليوم قبل أن نصيح بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا اللهم استر في ذلك اليوم عن راحتنا وأمن فيه روعاتنا فيض فيه وجوهنا وثقل فيه موازيننا. أدخلنا فيه الجنة وزحزحنا فيه عن النار. اللهم عمنا في ذلك اليوم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله. اللهم عمنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل الثقة وأهل المقتدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنك. اللهم إنك عفوه كريم تحب العفو عنك. اللهم إنك عفوه كريم غفور رحيم تحب العفو عنك. اللهم أحب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكذه لينا الكفر والسسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم ألنا الحق حقا وارسقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارسقنا اجتنابه اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجمع شملنا وحص صفنا وأصلح ولا أمورنا يا رب العالمين اللهم إننا نسألك قاتل مصلحين وعلماء ربانيين ودعاءات مخلصين يا حي يا قيوم اللهم منصر من نصر الدين واخذل من خذ العبادك الموحدين اللهم منصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك اللهم منصر من نصرهم واخذل من خذ لهم صنع راضهم رحة اللهم استر عراضهم اللهم استر عراضهم وأمن روعاتهم اللهم سدد رقهم رمهم وأجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم فك أصوانه وأسرائهم هيا لهم من أمرهم رشدا وهيا لهم من أمرهم مرفقا يا رب العالمين اللهم كبت عدوك وعدوينا إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز اللهم سد وطأتك على النصارى الظالمين وعلى اليهود الغاصبين وعلى الوثنيين والمنافقين وأعداء الملة والدين إنهم لا يعجزونك يا علي يا خبير يا قوي يا عزيز يا شباب السماءات والأراضي بك نصول وبك نجول عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعي نسأل الله الكريم أن نكون قد استفدنا من هذه المعندة وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تمت العمليات الفنية والمنتاج في استوديو رنيم الصغيرة المهندس بدر أنجدام وشكر خاص للمنشد عصام عارف على مشاركته في هذا الشرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاليا في الأسواق كفى بالحافظة لفضيلة الشيخ خالد الحسيني. هذا الموضوع يحتاجه الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والخنيف والفقير سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون <تصفيق> للأسف الشديد، إن بعض الناس صلة بالشيطان أقوى وأعظم من صلته بالرحمة. لماذا الآن كثير من بيوت المسلمين يعانون من المشاكل؟ إلى عذاب. إلى عذاب. كثر فيه العناد والصراخ. الأولاد متفرقين. لأن بيوت المسلمين عش أجبيها شعب. نداء الشيطان. أدركتوا المبيت. تعالوا تعالوا يدعو. يدعو إخوان الشياطين يبيتون في البيت بعض الناس عنده توتر توتر نفسي توتر فكري توتر ها ماذا أفعل أموالي كيف كذا مستقبلي بس. كم من المشاكل والمصائف التي نسمعها تحت الداخل دورات المياه حدثني أحد المشايخ أن مرأة حبست نفسها في غرفتها سنة مدرسنتين حزينة مهمومة مغمومة وش فيت؟ قالت رأيت حلم زعج اني بموت ومبدأت ما تكلم الناس ولا تأكل ولا تشرب ليش؟ ضع ضعف ايمان مشكلة كبيرة ومصيبة عظيمة ان بعض الناس اذا وقع في او في ازمة اول ما يفسع قلبه ويفس قلبه حق منه للمخلوق كل هذا وصفة نبوية لا وصفة نبوية وسبح في سنة الهادي النبي شكر الإله وذكره قم واستقم كي تهتدي محمد صلى الله عليه وسلم ما أن يخرج من عبادة إلا ويدخل في عبادة وما أن يخرج من طاعة إلا ويدخل في طعامة وما أن يخرج من ذكر إلا ويدخل في ذكر آخر صلى الله عليه وعلى آله الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا في الأسواق إمام السنة في زمن الفتنة لفضيلة الشيخ إبراهيم الزبيدي. أدخلت على المعتصر هز السيف في وجهه وقال يا أحمد إني أحبك كابني هارون فلا تعرض دمك لنا. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إمام السنة في زمن الفتنة. أطل بكم على إطلالة القرن الثاني الهجري من القرون المفضلة لنقف مع عالم من العلماء وجهبذ من الجهابذة من؟ وبطل من الأبطال مع إمام الدنيا وحافظ العصر أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحديث من هو يا ترى من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن من الذي رباه وأنشأه. فلما بلغت السادسة عشرة من عمري قالت أمي يا بني لقد بلغت مبلغ الرجال فاذهب في طلب العلم سافر إلى الأمصار لتأخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فالسفر في طلب العلم هجرة إلى الواحد الأحد إلى أين ذهب؟ ذهب من عندها من بغداد من عاصمة الدنيا من دار السلام لماذا ذهب؟ هل ذهب للسلاحة؟ هل ذهب للسياحة؟ كما يذهب اللاهون اللاغون من قومنا؟ أم ذهب للتفرجة على الشعور؟ الشقراء والعيون الزرقاء في بلاد العهر والفجور أم ذهب للتزلز على الثل في عواصم الكفر والمجون إلى أين ذهب يبحث عن النور يبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يجوب الدنيا من أجل ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جناب المصطفى إلى مكة والمدينة وسافر الإمام لكنها صنعت له ما يقارب عسرة من أرغفة الشعير ووضعتها في قطعة قماش ومعها صرت ثم دفعتها إلى ابنها وقالت يا بني إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه فتنة خلق القرآن وملأ السجون من طلاب العلم فتنة ومنع التدريس في المساجد ومنع الخطابة والتدريس إلا للمعتزلة فتنة فنصر الله الإسلام بالإمام أحمد فقام وقال لا والله القرآن كلام الله منذل غير مخلوق حاليا في الأسواع حينما يختلف الزوجان محاضرة للشيخ حمد الحريق وحينما يختلف الزوجان تكون العاصفة وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة كانت الكلمة البغيضة إذا كنت رجل فطلكني ويجيء الرد مدويا أنت طالق أنت طالق طالق وتكون الكارثة <تصفيق> والسبب واضح إن إبليس يحتضن ويلتزم الشيطان الذي يساهم في التفريق بين الزوج والزوجة. رسالة إلى من أراد أن يجعل بيته آمناً مطمئناً ترفرف عليه السعادة ويعيش بالطمأنينة والهناء أسباب المشاكل الزوجية سوء الظن الرتابة في الحياة الزوجية مشاهدة الحرام فارق التعليم فارق السن الجلسات المختلطة بين الزوجين ونساء أخرى كثرة خروج المرأة من المنزل ليس هذا فحسب زوجي سامحه الله لا يهتم بإطلاقا في البيت إهمال خادمة صغيرة تعمل بصمت وهدوء ولكن وذات يوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخليج فتن الزوج بالخادمة ونموذج من النساء إذا جاءها الحيض أعلنت لزوجها عن أسبوع القذارة وبالأرقام أربعة آلاف زوجة يضربنا حتى الموت وانهيار أخلاقي تجرأ بعض الأولاد على ضرب والدته لأن هباه يضربها وكارثة مدوية وأما البنات فربما رفضن الزواج بسبب معاملة الأبي لأمهم ويكون الانقلاب. والحل وعاشرون بالمعروف